والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن, وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أربنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون وليحلفن إن أربنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسلس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أثث بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن بنيانه خير ا امم اتثب على شفا جرف نهر فانهار به فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوه يريدت في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترا من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة لأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعذبا عليه حصل في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهدي من الله ومن أوفى بعهده من الله فاستدشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم